اصبر على ما يقولون واذكر أبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سفرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخير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 فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلنا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 سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب